علي عما عم يشكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم من والأعماق خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن أجاب ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجرا فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون صر لكم الليل و النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك إن في ذلك لآيات لطمين يعقلون. أَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَا أَلْوَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي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 غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكراً قلوب وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ظنون أساطير الأولين ليحملوا أوزاراً كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم اللهم بنيانهم من القواعد فخذ عليهم السوء من فوقهم واتأهم العذاب واتأهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزقهم ويقول أين شركائي الذين كن لَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا أَذَنَّ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة عاظهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله Allahs ånder sänder alla lander och landmännen. Och vi har sendt i alla föderier en medator att ägna sig åt Allah, och att att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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا det är de största, om de hade vetat, att de som förtjänade det, som förtjänade det, som förtjänade det, som förtjänade det, som förtjänade det, som تبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ونعلمهم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَةَ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَلَوْ بِهِمْ فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى التَّخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالٌ يَتَفَيَّأُ ظِلَالٌ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ ائني سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من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 Vad är? Var är? Vad فإذا جاء أجلهم لا يستغخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أرسلتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 من السماء ما أَفَأَحْيَى بِالأَرْضِ لَعَدَمْ أَوْتِيَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِطَوْمِينَ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْتِكْوُمُ مَا فِي بُطْنٍ كرم ورزقا حسنا إن في ذلك لا يتلقون يعقلون وأوَحَّدْ رَبُّك إلَى النَّحْلِ أن تَخْذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتَهُمْ وَمِنَ الشَّجَرِ وَبِهِمْ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ من كُلِّ مِنْكُلِ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ زُبُلَ رَبُّكِ ذُلُنا يَخْرُجُ مِن تَأَلَّفَ الْوَانُ فِي شَفَاءِ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْ لبعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم All I've فقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من سرا وجمرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما وأبكه لا يقدر على.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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ جعل لكم من جلود الأعاب ميوتا تستخفون يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعلها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق غناء وجعل لكم وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَأْقِيْكُمُ الْحَرْرَ وَسَرَابِيلَ تَأْقِيْكُم بَسْكُونٍ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُنَا نِعْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُ وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من منكم لأمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعسبون وإذا رأى الذين ظلموا لَبِكَ شَجِيدًا عَلَاهَا أُولَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى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 تتخذون ايمنكم دخلا عليكم أمّة واحدة ولكن يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عن ما قوم تعملون ولا تتخذون أيّمّانكم دخلا بينكم فتزلّ قدمه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 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحفوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصار الله مثلا طريت كانت آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء الرسول كذبوا فاخذهم العذاب فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم ايات عبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير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 جهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها غفور رحيم إن إبراهيم كان هممتا قالت لله قالت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتتمع ملة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة, يوم القيامة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 fågabud i mitten, magubud i. Och i sabbaten har han